بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض غارك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فَإِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ